الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا بلة أولا وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ أَجْرُ السَّيِّئَاتِ بِمِثْلِهِ وَتَرَهُ أُذِلًّا مَا نَحْنُ مِنَ اللَّهِ كأنما أوشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصلا وَهُمْ مَا نَشُرُ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَا كُنَّا كُمْ أَنْتُمْ وَأَشْرَكْتَ فَزَعْنَا النَّبِيْنَ وَقَالُوا شُرَكَاء فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَنِكَتَ بِلُكُلِّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّ إِلَى اللَّهِ مَنْ يُلَغُمْ الحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُ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 فقل أفلا تتكون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الظلام وَلَد فَأَنَّاتُ الصَّرْفُونَ كَذَالِكَ حَقَّت كَلِمَةُ رَبِّ بِكَ عَنَ الَّذِينَ فَسَقُوا إِنَّهُمْ لَا